آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتن وابتغاء ما تشابه منه الفتنة تأويله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 ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية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 زين لِلنَّاسِ حب الشهوات مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ والقناطير الْمُقَنطَرَةِ, والقناطير المقنطرة من الذهب مِنَ والخيل وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ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 ألم تر إلى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم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 ظهر في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق ما تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين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 ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثلا عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له ثم قال له كم فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجة توفي من بعد ما جاءك من العلم فقلت تعالوا فقلت تعالوا ندع ابناءنا وابناكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا, وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين انغا ذا له القصص الحق وما من اله الا الله وان الله له العزيز الحكيم فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلُّوا فَقُولُوا شَهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَارِبُونَ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 ألسنثهم بالكتاب تحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله ويقولون هو وما هو من عند الله ويقولون عن الله الكذب وهم يعلمون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 ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ايامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله رتاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول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 فَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ من فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طوعا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ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 وشهدوا أن الرسول حق جاءه البينات والله لا يهذى القوم الظالمين ولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة أن عليهم لعنة الله والملائكة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 قل يا أهل الكتاب لا تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون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 وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آيَاتِهِ لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وَيَأْمُرُونَ بالمعروف وينهون عن الأنكر وأولئك هم المفلحون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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يالونكم خبالا وادوا ما عنتم قد بلت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بيننا لكم الايات ان كنتم تعقلون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 يعملون محيط وإذ غدوت من اهلك تبوي المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم اذ هم الطائفتان منكم ان تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر بدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون اذ تقول للمؤمنين لن يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثه الاف من الملائكه منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم, يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوومين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 وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ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 والله خبير بما تعملون ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه نعاسا يغشى طائفه منكم وطائفه قد اهبمتهم انفسهم يظنون بالله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه يقولون هل لنا من الامر من شيء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 لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم لهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأذن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا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 وقاتلوا وقتلوا عَنْهُمْ عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم, ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الْأَنْهَارُ ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب